أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ما يتساءلون عن النبأ العظيم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 من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يَوْمَ ينفخ في الصور فتأتون أسواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرطادا للطاغين لا بِثِينٍ فيها احصابا لا يذوقون فيها ضرا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاءا انوفقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وَكَانَ لَهُ بِآيَاتِنَا ذَكَرَا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا خَدائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا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 قالوا فوابا لك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا ان انذرنا ثم ماذا يدا قريبا يوم يا عندما تدا يوم ينور النور ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت طابا